أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجته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 حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.